في ضمن أبواب كتاب التوحيد باب ماجاء في كثرة الحلف باب ماجاء في كثرة الحلف هذا هو الباب الثاني والستون باب ماجاء في كثرة الحلف مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن من كمال التوحيد احترام اسم الله تعالى وعدم امتهانه في كثرة الحلف لأن ذلك يدل على الاستخفاف به و عدم التعظيم لهم لأن ذلك يدل على الاستخفاف به يعني بسم الله تعالى وعدم التعظيم لهم فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على أن كثرة السعمال بسم الله تعالى في الحلف أنه مخل به بالتوحيد وقدح في التوحيد ونقص في التوحيد فمن تمام هذا التعظيم لله تعالى ولأسمائه جل وعلا أن يحترم اسمه عن كثرة الحلف فالكذب وكثرة الحلف هذه تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد قوله ما جاء في كثرة الحلف أي من النهي عنه والوعيد لفاعليه. وعرفنا فيما سبقنا الترجمة التي يعنون لها بقوله ما جاء في كثرة الحلف قد يأتي بها ويراد بها أحد الوجهين ويكون أحد الوجهين مباحا والآخر ممنوعا حينئذ يكون النظر فيه في الأدلة وقد يكون في الباب ليس ثم إلا قول واحدة حينئذ يكون المراد به تمرين الطلاب على السنباط الحكم الشرعي من من الأدلة فقوله ما جاء في كثرة الحلف ما جاء يعني من الأدلة دل على النهي عنه والوعيد لفاعله والحلف بفتح الحاء وكسر اللام اليمين والقسم اليمين والقسم ومر معنا أن الحلف واليمين والقسم وهي بمعنى واحد أنه تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة الصيغة المخصوصة هذه أن يأتي بأحد حروف القسم إما الباء وإما الواو وإما التاء فليس ثم ما يقسم به إلا هذه الثلاث الأحرف التي هي حروف جر وهي حروف قسم إذن تأكيد الشيء بذكر معظم وهو الله تعالى والحلف يعرف من حيث العموم فيدخل فيه الحلف بالله تعالى والحلف بغيره وإذا حلف بالله تعالى حليذن الله تعالى هو المعظم عنده وإذا حلف بقبر مثلا حليذن يكون هذا القبر هو المعظم عنده لذلك تأتي عبارة الفقهاء في التعميم هنا فيقال بأنه تأكيد الشيء بذكر معظم هذا المعظم يختلف بحسب الحالف إن كان الحق أنه لا يحلف إلا بالله تعالى الله تعالى يحلف بما يقسم بما شاء من مخلوقاته وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله تعالى ولكن يذكر على جهة العموم من أجل بيان نوعه فهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد أحرف القسم وهي الباء والواو والتاء ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت الترجمة آية وأربعة أحاديث قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم واحفظوا أيمانكم جاء بجزء من, من آية قال ابن جرير واحفظوا أيمانكم هذا أمر والأمر يتع يدل على ماذا يدل على على الوجوه والأيمان هنا أيمانكم جمع يمين جمع يمين وهي بمعنى الحلف وجاء الأمر هنا بحفظه وأحفظوه أيمانكم والأمر يقتضي الوجوه فما معنى هذا الحفظ الذي جاء به الأمر به في هذه الآية قال ابن الجرير لا تتركوها بغير تكفيل لا تتركوها بغير تكفيل وذلك فيما إذا أقسم على شيء ولم يفعله حينئذ يسمى ماذا يسمى بالحنث فإذا حنث لزمته الكفارة من حفظ هذه اليمين ألا يحنث فإذا حنث وحينئذ نقول يأتي به بالكفارة فأحفظ اليمين ابتداء ووسطا وانتهاء فإذا كان كذلك فبسرها ابن الجلي بقول لا تتركوها بغير تكفير حينئذ نكون حفظها بالتكفير يعني بالكفارة إذا إذا حلف وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يريد لا تحلفوا احفظوا أيمانكم ابتداءا يعني لا لانتهاء لا ابتداءا بمعنى أنك لا تقدم على على القسم هذا العصر فيه فالحفظ ألا تقسم يريد لا تحلفوا وقال آخرون احفظوا أيمانكم من الحنث فلا تحنثوا إذن هذه ثلاثة أقوال ومر معنا القاعدة أن اللفظ في القرآن إذا كان عاما ولم يكن بين هذه المعاني بين هذه المعاني تناف حينئذ نحمله على, على الجميع فاحفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا هذا الأصل ثم إذا حلفت لا تحنث ثم إذا حنثت لا تتركها بلا, بلا كفرة فيشمل ماذا الأنواع الثلاثة وهذا من جميل التفسير الذي يعتنى به إذا احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا فلا تحنثوا كل يمين لها ابتداء وهو الحلف لها ابتداء وهو الحلف ولها انتهاء وهو الكفار ولها وسط وهو الحنث هذه ثلاثة أمور ابتداء وهو الحلف والانتهاء وهو الكفارة ووسط وهو, وهو الحنث لكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة قائل من أهل التفسير بأن المراد بالحفظ هنا هو هذا حينئذ نحمله على, على الجميع والحنث هو أن يفعل ما حلف على تركه حلف على لأنه إذا, إذا أقسم على شيء إما أن يفعله وإما أن يتركه أليس كذلك؟ إذا اقسم لا أفعلن كذا لا افعل كذا هذا أو ذاك حينئذ الحنث في الفعل يكون بماذا بالترك والحنث في الترك يكون بماذا بالفعل بضده حينئذ يسمى ماذا يسمى حنث والله لا أدخل بيت زيد فدخل حنث او لا والله لا ادخلن بيت زيد الليلة فلم يدخل حنث او لا كل هذا يعتبر يعتبر حنثا إذن الحنس هو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله وعلى هذا كل يمين على شيء ماض فلا حنث فيه لا حنس فيه الحنس لما يكون في ماذا في المستقبل أما الماضي فلا حنث فيه وإذا لم يكن كذلك هل فيه كفارة الجواب لا وهذا يأتي يسأل عنه الناس والله لم أسافر يعني في الماضي وهو كاذب حنا يقول هل فيه كفارة أو لا ليست فيه كفارة لأنه لا يتصور الحنث إلا بالفعل أو الترك وهذا قد مضى حنا كل كله كله يمين تتعلق بماض لا كفارة فيها لكن يتعلق به ماذا الصدق والكذب الصدق والكذب والله ما سافرت وأبوك كاذب إذا نعث وإن كان صادقا برا بيمينه ولا إش كان في ذلك حينيذ نقول على هذا كل يمين على شيء ماض فلا حنث فيه ولا فيه لأن كفارة إنما تكون على شيء يفعل أو يترك فيه في المستقبل لكن إن كان في الماضي حينيذ يتعلق به الصدق والكذب فإن كان صادقا فقد بر ولا شيء عليه بل يكون معظما لله تعالى وإن كان كاذبا حينيذ يأثم لأنه أولا كذب وثانيا لم يحترم اسم الله تعالى فجمع بين بين معصيتين الكذب ثم الجرأة على على اسم الله تعالى واستعمله في في الكذب. إذا هذه ثلاثة أقوال لا تتركوها بغير تكفير لا تحلفوا احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا فلا تحنثوا والمصنف أراد من الآية ما قاله ابن عباس ما هو قول ابن عباس لا تحلفوا لا لا تحلفوا ولم يرد به ماذا لأنه قما جاء في كثرة الحلف إذا في الاقدام في الاقدام على ماذا على الحلف لا تحلفوا إذا لا تحلفوا بمعنى لا تقدم عن الحلف وهذا في القليل في العصر فإذا كان كثيرا من باب أولى وأحرى من باب أولى وأحرى فأراد مصنف هنا بهذه الآية معناه ابن عباس باب ما جاء في كثرة الحلف واحفظوا أيمانك أي لا إذا إذن وافق الترجمة والمصنف أراد من الآية ما قال ابن عباس وكلها متلازمة فإنه يلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف بالله تعالى وعدم التعظيم له وغير ذلك مما ينافك مال التوحيد الواجب وحفظ اليمين له ثلاثة معاني أولا حفظها ابتداء وذلك بعدم كثرة الحلف بعدم كثرة الحلف هذا ابتداء يعني لا يقدم عليه ثانيا حفظها وسطا وذلك بعدم الحنث فيها إلا ما استثني قوله صلى الله عليه وسلم لعد الرحمن بن السمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير هذا استثناء وقوله واحفظوا أيمانكم لا تحلفوا إلا إذا كان المحلوف عليه خير حينئذ باليمين يتركه وإذا كان كذلك حينئذ المستحب إن لم يقال بالوجوب بأنه ماذا يكفر عن عن يمينه ويأتي الذي هو خير وحفظ اليمين في الحنث أن لا يحنث إلا إذا كان خيرا هذا العصر فيها لا يحنث يعني إذا حلف على ترك شيء لا يفعله وإذا حلف على فعل شيء لا يتركه هذا الأصل فيه إلا إذا كان المحلوف عليه يكون خيرا وإذا كان كذلك ومنهم ما له حلف قال لا أكلم زيدا وزيد هذا مسلم مهما كان فاسقا فالأصل فيه ماذا أنه يأتي الذي هو خير يأتي الذي هو يكفر عن يمينه أو قل لا أدخل بيت زيد وهو مسلم قد يكون قريبا قد يكون بعيدا أي كان كان دام أنه مسلم فالأصل أنه ماذا في مثل هذا الأحوال يكفره وكل ما يكون فيه ترك لي المسلمين أو ما يقول إلى الألفة فالأصل فيه التكفير ويأتي الذي هو خير ثالثا حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب رحمه الله أخرجاه الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه يعني البخالي و... ومسلم فالحديث به بالصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم الحلف أراد به الحلف الكاذب ليست اليمين الصادقة لأن لا لا تنفق السلعة ولا تمحق البركة لأنما ما كان حقا لا يترتب عليه شر محظ وهنا ترتب عليه شر وإذا كان كذلك في المراد الحالف الكاذب الحلف الكاذب فقوله الحلف أي الكاذب وجاء في رواية أحمد اليمين الكاذبة إذا جاء تفسيرها في رواية أخرى والمعنى أو السياق يدل على, على ذلك وقول من فقته للسلعة ممحقة للكسب يدل على أن هذا الحلف كاذب وليس بصدق صدق ورواية الإمام أحمد اليمين الكاذبة وأما الصادقة فليس فيها عقوبة صادقة لا يترتب عليها عقوبة لأنه إما أن يكون مباح وإما أن يكون ماذا أن يكون مستحبا بل قد يصل الأمر إلى إلى الوجوب كما هو شأنه عند القضات ونحوهم الحالف أي الكاذب أو اليمين الكاذبة هذا مبتدى أين خبره منفقة على وزني مفعل فعل منفقة ما فعل من النفاق ليس من النفاق مأخوذ من النفاق بفتح النون <تصفيق> بفتح النوني وهو الرواج ضد الكساد وهو الرواج ضد الكسادي ضد الكساد كساد بمعنى أن السلعة تبقى لا تتحرك لا تزول والنفاق العكس بمعنى أنها, أنها تروج قال منفقة للسلعة جار مجروم متعلق بقوله منفق لأنه على وزن مفعل للسلعة بكسر السين والمراد به المتاع أي الحلف نفاق ورواج للسلعة الحلف, ها الحلف نفاق ورواج للسلعة يعني بالحالف الكاذب قد يروج لسلعته لكن ما الذي يترتب عليه أنها مم أنها ماذا أنها ممحقة يعني تمحق البركة منه ممحقة للكسب رم ممحقة خبر بعد خبر خبر بعد خبر فأخبروا باثنين أو بأكثر أو واحد كهم سرات شعر إذا الحالف الكاذب منفقة للسلعة منحقة جمعت بين بين وصفين منحقة على وزن مفعل كذلك من فتح الميم والحام والمحق هو النقص هو هو النقص والمحو يقال محق الله الشيء أذهب بركته أذهب بركته وهذا المحق قد يكون حسيا وقد يكون معنويا ولا ينظر إليه ماذا أنه إذا لم يوجد حسي بمعنى أن البضاعة لم تنقص لم يحرق المحل لم إلى لم تتلف ليس المراد به ماذا أنه قد بارك الله تعالى له في سلعات لا إنما المراد أنه قد يكون المال في يده لكن لا يبارك له فيه يذهب ولا يدري أين يذهب يذهب ولا يدري أين يذهب هذا ليست فيه بركة ليست به ليست فيه بركة إذا ما محقة محق الله شيء أذهب بركته أذهب بركته ثم المحق قد يكون حسيا بإطلاف المال عينا يحرق ماله تموت الماشي نحو ذلك وقد يكون المال في يده لكنه لا يبارك, لا يبارك له فيه ولذلك قد تدد بعض الأغنياء عشة عيشة الفقراء يبخل على نفسه فضل العال على غيره يبقى عن نفسه لا, لا يكون المال سائغا عندهم في أن يدفعوا نحو ذلك على كل المعنى أنه إذا حلف على سلعة هكذا فسرها الشرح غيرهم أنه إذا حلف على سلعة أنه أعطي فيها كذا وكذا يعني الحلف منفقة للسلعة ما وجهه ما كيفيته له صورة معينة وصورة تتعدد لكن ذكر الفقهاء وشراح الحديث ما ماذا سنذكره أنه إذا حلف على سلعة أنه أعطي فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بكذا وكذا وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها والبائع كاذب في ذلك وإنما حلف طمعا في الزيادة فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة والله عطيت فيها كذا وكذا هو يكذب كذلك أو يكون في ذاتها نفسها هذه ماركت كذا وكذا هو يكذب أو أنه لا توجد عنده إلا هذه النسخة الأخيرة إذا ما أخذتها أنت مهدد ويحلف على ذلك يقول هذا كذلك داخل فيما, فيما مضى إذا حلف على السلعة أي نوع تعلق به الحلف إما بذاتها إما بكونها وحيدة إما بثمنها ونحو ذلك كاذب حينئذ نقول هذا الحلف تعلق بماذا بالسلعة من أجل رواجها هذا هو الضابط عندنا حلف تعلق بهذه السلعة من أجل ماذا من أجل رواجها ثم هو ليس صادقا وإنما هو إنما هو كاذب هذا الذي يدخل في الحديث وهذا يتنوع باختلاف الأزمان والأعصار فإذا كان كذلك فيكون عاصيا عقد عصى الله تعالى، فيعاقب بمحق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حالف ويظن أنه كسب مال لا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، وربما ذهب ثمن السلعة بالكلي رأساً، فإنما عند الله إنما ينال بطاعته، إنما ينال بطاعته. كيف ما عند الله قد يقول القائل ما الذي أتى هذا بذاك والنعم ما عند الله الذي الرزق الرزق من عند الله تعالى محظ وأنت فقط تبذل السبب إذا لا ينال إلا إلا بطاعة السبب المحرم لا يترتب عليه إلا إلا محق البركة يعني من جهة الأرزاق وأما السبب الشرعي هو الذي يكون طاعة فاتخاذ الأسباب الشرعية هو طاعة الله تعالى في في هذا النوع وانت زخرفه الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب مناسبه الحديث للباب عرفنا قوله اخرجا يعني البخاري ومسلم مناسبه الحديث للباب أن فيه التحذير من استعمال الحلف لاجل ترويج السلع وبيان ما يترتب على ذلك من من الضرر واي ضرر اعظم من محقي البركه الحالف منفقة للسلعة منحقة للبركة إذا باب ما جاء في كثرة الحالف وقد يكون كاذبا وقد يكون صادقا وجاء النص ببيان الكاذب وفيه الحديث أن الكسب الحرام وإن كثره فإنه منزوع البركة لا خير فيه كسب الحرام وإن كان كثيرا وإن افتخر به من افتخر لكنه ماذا منزوع البركة منزوع البركة لا خير فيه البتان. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح عن سلمان هو أبو عبد الله الفارسي ويقال له سلمان الخير أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق روى عنه أنس وأبن عباس وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت توفي في خلافة عثمان سنة ست وثلاثين قول ثلاثة هذا مبتدا وسوغ الابتداء به لكونه في المعنى مضافا لأن التنوين هذا عوض عن مضاف إليه كما مر معنا مرارا ثلاثة هذا مبتدا سوغ الابتداء به لإضافته معنى ثلاثة قال لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم هذه ثلاث خصال ثلاث خصال. عقوبات تعتري من تلبس بواحد من هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يعني تجتمع الثلاثة لأنه عطفها بالواو والواو تدل على ماذا؟ على الجمع فأشيمط زاني هذا لا يكلمه الله ولا يزكي وله عذابنا فلكل واحد تجتمع العقوبات الثلاث قوله لا يكلمهم الله تكليم هو اسماع القول كلما يكلم تكليما لمعنى اسمعه قوله وجاءهن الكلام مسندا إلى الباري جل وعلا لكنه في سياق النفي لا يكلمهم الله إذا نفى كلام الله وكونوا لا يكلمهم هنا لا يكلمهم عقوبة لا يكلمهم عقوبة بالمعنى دلالة الالتزام يدل على أن البارج اللو علا موصوف بصفة الكلام لأنه لا يكون كذلك عقوبة إلا إذا كان موصوفا بصفة الكلام فإذا كان كذلك صحان يقال ثلاثة لا يكلمهم الله وإلا لو كان لا يكلم واحدا إذا ما الفرق بينه شيء مززان وغيره لا فرقه هذا لا يكلمه الله وهذا لا يكلمه الله لكن هذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن ما جاء في القرآن من كون كلم الله موسى تكليم أن المعنى مدرك خلافا للمفوض أهل البدع الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يقرأ وإنما هي ألفاظ يجريها أو يقرأها ويسمعها الصحابة ولا يدري لا هو ولا الصحابة ولا جبريل عليه السلام هذا قول لا يقوله مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ شيئا لا يدري ما هو هذا النص يدل على ماذا على أنه يدري ويعلم ما جاء فيه في القرآن نفي كلام الرب تعالى عن هؤلاء العصات دليل على أنه يكلم من أطاعه وهو كذلك وأن الكلام صفة من صفات كماله فهو مصب بصفة الكلام كما هو مقرر في محله ولدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه ألا تحتاج كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق بالصفات الباري جل وعلا هو أوضح ما يكون ليس كالمسائل التي تحتاج إلى ماذا إلى السنباط وإلى آخره وتحتاج إلى علل وإجراء حكم وقياس وإلحاق فرع بأصل هذا في غالب أصول معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء والصفات وغيرها لا نحتاج لذلك البت. ولذلك الصحابة رضا الله تعالى عنهم لم يختلفوا في مسائل هذا الباب لأنها واضحة فهي محكمة واضحة بينة بل هي من أحكم محكم إذن الأدلة كثير على على هذا وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة قيام الأفعال بالله سبحانه لأن الكلام صبة ذاتية وصبة فعلية صبة ذاتية باعتبار باعتبار ماذا؟ الكلام صفة ذاتية باعتبار ماذا؟ باعتبار النوع باعتبار النوع بمعنى أنه لا ينفك عن صفة الكلام لكن أحاد الكلام هذا فعل هذا فعل فنقول فيه كما يقول أهل السنة قديم النوع حادث الأحاد قديم النوع بمعنى ماذا؟ أن الذات متصبة به لا ينفك عنه في وقت من الأوقات. حادث الأحد هنا هذا جاء كلمة حادث بمعنى أنه لم يوجد ثم ثم وجد لم يوجد ثم وجد ولا يلزم من الحادث أن يكون مخلوقا خلاف الأهل البدع حينئذ حادث الأحد يدل على أنه صبة فعلية إذن قام به فعل وهو حادث حينئذ لا إشكال فيه هذا محل إجماع عند عند السلف، والمجيء والذهاب والغضب والرضا كل هذه صفات فعلية بمعنى لم تكن ثم كانت وكل صفة جاءت مقيدة بالمشيئة أو بسبب فهي صفة فعليه هكذا في القرآن والسنة كل صفة جاءت مقيدة بالمشيئة أو بسبب حينئذ نقول هذا يدل على أنه صفة فعليه وجاء ربك والملك صفا صفا متى يوم القيامة جاء ربك جاء مقيد بالسياق بأنه متى يوم القيامة إذن السبب لم يقع إذا سيقع لم يكن ثم كان إذن صفة فعلية على كل بحث هذا في موضعه وهذا يدل على قيام الأفعال بالله سبحانه وأن الفعل يقع بمشيئة الله تعالى وقدرته شيئا فشيئا ولم يزل متصبا به فهو حادث الآحاد قديم النوعي كما يقول ذلك إمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف. كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا وذلك في القرآن كثير يعني قال هنا إنما أمره إذا أراد شيئا في المستقبل إذن دل على أنه لم يكن ثم كان أن يقول أن مثل السين وسوف تدل على ماذا على الاستقبال والاستقبال يدل على أن هذا لم يكن ثم كان إذن هو فعل لم يكن ثم كان فالله تعالى موصفهم بصفات أفعال وأنه يفعلها في وقت دون, دون وقت وهما تعلقت به مشيئته جل وعلا إذا ثلاثة لا يكلمهم الله هذا نفي, نفي لكلامه جل وعلا حينئذ نكون ماذا يكون عقوبة يكون عقوبة ثلاثة لا يكلمهم الله قال ولا يزكيهم هذا نفّل للتزكية والزكاة في العصر الطهارة والنماء والبركة والمدح والزيادة فلا يثني عليهم البارج جل وعلا لا يثني عليهم ولا يطهرهم من دنس الذنوب لما فعلوه من هذه الأفعال الخبيثة ولا يزكيهم ولا يزكيهم يعني لا يثني عليهم ولا يعدلهم ولا يوثقهم ولا يطهرهم من دنس الذنوب تزكيه بالمعاني كلها لأنه جاء جاء مطلقاً ولا يزكيه ثم هو فعل في سياق النفي فهو منفي مطلقا تزكيه منفية مطلقة ثالث ولهم عذاب أليم عذاب أليم لهم لهم خبر مقدم وعذاب عذاب مبتدم أليم يعني موجع أليم فعيل بمعنى مفعل فعيل بمعنى مفعل والعذاب هو العقاب عذاب هو العقاب فهؤلاء جمع الله تعالى لهم هذه الأوصاف والعقوبات الثلاث لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم لا تأتي العقوبة شديدة في الكتاب والسنة إلا إذا كان الذنب عظيما دل ذلك على أن هؤلاء قد فعلوا شيئا عظيما لكن لا يخرجهم عن عن الملة إنما هم باقون على, على إسلامهم فهؤلاء لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم وهذا زجر عظيم لمن له عقل عن تعاطي هذه الأعمال السيئة الأول قال أشيمط زان أشيمط أشمط هذا الأصل صغره والتصغير من مقاصده التحقير من مقاصده التحقير طويل يعني باب باب التحقير وقد يكون باب الثناء وشيمط صغره تحقيرا له وذلك لأن الداعي يعني داعي المعصية والفجور ضعيف في حقه وشيمط زاني يترتب عليه ماذا شرب شيمط بدل من, من ثلاثة ثلاثة لا يكلمهم جملة لا يكلمهم هذه خبر كذلك فقط وما عطف نعم ثلاثة هذا مهتدى لا يكلمهم وما عطف عليه خبر لأن الخبر هنا هو محط الفائدة والخبر هنا متضمن لثلاثة أشياء لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إذن الخبر ليس فقط لا يكلمهم إنما الخبر مجموع الجمل الثلاث فتقول هكذا لا يكلمهم تقول هذا خبر لا يكلمهم وما عطف عليه خبر المهتدى خبر المهتدى أشيمط هذا بدل مفصل من مجمل أو بعض من كل من قوله ثلاثة لأنه داخل في الثلاثة فيصدق عليه العذاب فيصدق عليه العذاب ليس هو مفرط أشيمط إذا كان مفردا حينيذ كيف تعقى عليه العقوبة؟ قل لا أدخله في ثلاثة تدخله كيف؟ يقول هذا بدل مفصل من, من مجمل. كأنه قال أشيمط زان لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم وإنما كان كذلك يعني استحق هذه العقوبة لأن الداعي المعصية والفجور ضعيف في حقه فدل على أن الحامل له على الزنا. محبة المعصية والفجور فعل المعصية أو من يفعل المعصية على نوعين قاعدة عامة في الزين وغيره إما أن يفعله عن محبة لها وإما أن يفعلها لا عن محبة له وإنما عن ضعف وزلة ونحو ذلك فرق بين في الشرع بين النوعين من يفعل المعصية وهو يحبها ويعشقها ويسعى إليها بكل ما يملك وإن فاتته تحسر وتقطع قلبه ألما وحسرة على على فواته هذا نوع ونوع آخر لا يقع ويبكي ويرجع يعني تزل به به القدم لكنه لا يحبها ولا يتعلق بها وإن فاتت قد لا, لا يسعى وراءها هذا نوع هذا نوع الزنا قد يقع من من من, من أشيمطن يعني رجل كبير هذا فاتته الشهوة ليست عنده شهوة وإن كانت فهي ضعيفة فالداعي إلى الوقوع في الزنا في حقه ضعيف حينئذ انتفى بقي ماذا بقي السبب الآخر إما المحبة والسعي لها والتعلق بها وإما الوقوع الذي هو من فطرة الإنسان جبلة الإنسان انتفى في حقه ماذا الجبلة لأن الشهوة من الجبلة بقي ماذا بقي المحبة فلما كان فعله للزنا يدل على تعلق قلبه بها حينئذ جاءت هذه العقوبة الشديدة ولذلك قال فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم الخوف من الله تعالى وخشيته وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه هذه قاعدة عامة ضعف الداعي يعني من الإنسان من داخل نفسه إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليهم بخلاف الشاب فإن قوة داع الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله تعالى وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويرجع فرق بين الشاب إذا وقع في الزنا وبين الكبير العجوز الذي فاته الصغار والشباب يقع كذلك في في, في القاموس الشبط محركة بياض الرأس يخالط سوادهم بياض الرأس يخالط سوادهم وشمط كفرحا كفرحا شمط كفرحا وأشمط وشمط وشماط حينئذ هذه ثلاثة أوصاف وقيل الشمط الشيب فأشيم التصغير أشمط تصغير أشمط والمراد به ماذا يعني هو كناية عن الرجل الكبير في السن الذي خالط سواد أو بياض شعره سواد شعره دمع بين أمري هذا كناية عن الرجل الكبير وشيمط بدل مفصل من مجمل من ثلاثة ونعته زان شعر نعت كيف شيمط زان كسرة شيمط على الياء المحذوفه للتخلص من التقاء ساكن اذا هو مرفوع وليس مجرورا وهذا التنوين عوضا عن, عن عوض عن الياء التخلص من التقاء ساكن ليس عوضا قيل به لكن الصواب أنه ليس ليس عوضا ليس عوضا اذا اشيمط زاني ثاني قال وعائل مستكبر عائل مستكبر عائل قيل هو فقير ذو عيال عائل مستكبر يعني جمع بين الوصفين هو فقير ذو عيال يعني لو قيل هو فقير قد يحتاج إلى ما ما يغنيه هو ثم ذو عيال يحتاج إلى أن يغني عياله إذن اجتمع عليه فقران ومع ذلك مستكبر مع ذلك فهو مستكبر وعائل أي فقير ذو عيال والتكبر قال أهل العلم نوعا ذاتي وصفاتي ذاتي وصفاتي فالصفات من المال والجاه يعني سببه يكون ماذا الاستكبار من المال والجاه فالتكبر من الناس وإن كان قبيحا عقلا وشرعا لكن أصحاب المال والجاه لهم فيه عذر إذا تكبر وغني غني عنده مليارات حينئذ هذا له وجه له لا عنده سبب موجود كالشاب الذي عنده الشهوة وهي قوية فوقع الزنا عنده سبب <تصفيق> لكن الذي ليس عنده شيء <تصفيق> أين السبب لا سبب، واضح هذا إذن فالتكبر من الناس وإن كان قبيحا عقلا وشرعا لكن أصحاب المال والجهل هم فيه عذر وإن كان هو قبيح ويأثى وأما عادمهما فلا عذر له بوجه فالتكبر إذن صفة ذاتية إن كان التكبر صفاتيا بمعنى أنه ليس ذاتيا هذا ماذا ها هذا أخف ضررا أخف ضررا يعني وجد السبب الذي هو الجاه والمال فتكبر هذا ليس ذاتي ليس من نفسه وقد يكون ماذا عند عدم السبب الذي هو الجاه والمال متكبر حينذاك هذا الكبر موجود في قلب إذن هو ذاتي هو ذاتي وليس بشيء منفك عنه إذن عائل مستكبر لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم وعائل مستكبر, عائل مستكبر أي فقير ليس له ما يدعوه إله إلى الكبر لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له طبيعة له يعني صار جبلة وهذا أشد قلنا الذنب إذا إذا كان مصدره القلب وتعلق القلب به هذا أشد عقوبة أشد إثم وأما إذا كان وافق الطبع والزله والندم نحو ذلك فهذا غيره فاستكباره مع عدم الداعي لي يدل على أن الكفر طبيعة له كامن في قلبه فعظمته عقوبته لعدم الداعي لهذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي والعائل الفقير وبعض زاد أنه فقير ذو عيال فقير ذو عيال قال تعالى ووجدك عائلا فأغناه قابل ماذا عائلا فأغل فأغناك إذا ما الذي يقابل الغنى الفقر إذا عائلا يعني يعني فقيرا والكبر جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم يعني بيانه ما هو الكبر بطر الحق وغمط الناس أي استكبار عن الحق برده والتعالي والتعاظم عن القيام به وغمت الناس باحتقالهم واستذلالهم فالاستكبار الذي هو الترفع والتعاظم يشمل النوعين يشمل النوعين قوله ورجل جعل الله بضاعته هذا الثالث لا يكلمه الله ولا يزكيه ولهم عذاب وله عذاب أليم جعل الله, الله منصب على مفعولية منصب على مفعولية وليس جعل الله كما في بعض النسخ جعل الله بنصب الاسم الشريف أي جعل الحالفة بالله بضاعته جعل الله بضاعته ليس ذات الله تعالى وإنما جعل ماذا الحالف هذا تأويل أو لا نقول نعم تأويل دل عليه ماذا الحديث لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إذا المراد به ماذا المراد به الحالف فإن قيل يا أهل السنة أنتم تؤولون وتقعون في التحريف ومع ومع ذلك تذمون من من يؤول قل لها أهل السنة والجماعة إذا دل السياق على أن اللفظ غير مراد بظاهره قالوا به والتأويل ليس كل تأويل يكون باطنا من التأويل ما هو صحيح ومن التأويل ما هو ما هو حين صرف اللفظ عن ظاهره إن كان لدليل هذا حق لا يقول أحد بخلافه وأما صرف الظاهر عن أو صرف اللفظ عن ظاهره لا بدليل شرعي من كتاب والسنة ورأي صحيح حين نقول هذا تأويل باط الفصل وتسميته تحريفا أولى من تسميته إذا ورجل جعل الله بضاعته أي جعل الحلف بالله بضاعته وفي حديث اتخذ الايمان بضاعة اتخذ الأيمان هذا يفسر هذا المعنى يحلف في كل حق وباطن وسماه بضاعة له لملازمته له وغلبته عليه بضاعة قوله لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه جملةٌ سنافية تفسيرية لقوله جعل الله بضاعته والمعنى أنه كلما اشترى حلف وكلما باع حلف طلب للكسب وهذا الشاهد من الحديث لي للترجمة وكل هذه الأعمال الثلاث شيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته كل هذه الأعمال تدل على أن صاحبها إن كان. موحدا فتوحيده ضعيف، توحيده ضعيف، وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة مع قلة الداعي إليها، قلة الداعي إليها. هذا جوهر ماذا؟ أو القدر المشترك بين هؤلاء الثلاثة الأصناف. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي صحيح مسلم حديث أبي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المنفق سلعاته بالحلف الكاذب زاد عقوبة الرابعة وهي لا ينظر إليهم هذا يدل على أن هذا الجرم عظيم وذكر منهم المنفق أو المنفق اضبط بالضبطين المنفق سلعاته بالحلف الكاذب وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب وهو كاذب ما أعطي ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقططع بها مال رجل مسلم وفي رواية ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك وفي هذه الأحاديث كلها وفي هذه الأحاديث كلها شدة الوعيد مع كثرة على كثرة حلف المنافي لكمال التوحيد الواجب كمال التوحيد الواجب أما اليمين الكاذبة سواء أكثر منها أو لا بمجرد يمين واحد ثبت ثبت الحكم لكن قول هنا جعل الله بضع لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه أدل على ماذا على أنه وقع في المحظور وازداد كثرة له وازداد كثرة له فقول ما جاء في كثرة الحلف ليس المراد به أنه إن قل وهي يمين غموس أنه لا إشكال في ليس هذا المراد فالحكم هنا ليس منصبا على كثرة وله مفهوم بأن القل لا, لا محظور فيها شرعا لا ليس هذا المراد البتا وهذا إن كان صادقا في يمينه فقد استخف باليمين مع مخالفة قوله تعالى واحفظوا أيمانكم وأما إن كان كاذبا فقد جمع بين أربعة أمور أولا استهانته باليمين ومخالفته لقوله واحفظوا أيمانكم ثانيا كذبه ثالثا أكله المال بالباطن رابعا أن يمينه يمين غموس على الخلاف الذي مر معنا سابقا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان هذه كلها تجتمع في ماذا إذا كان كاذبا يكذب ويأكل به المال وثم يستخف بسم الله تعالى وهذا ينافي التوحيد ثم تكون يمينه يمين غموس مناسبة الحديث للباب ظاهرة في تحذير من كثرة الحلف في البيع والشراء البيع والشراء وفي الحديث الحث على توقيل اليمين واحترام أسماء الله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 قوله في, الصحيح أي في الصحيحين البخاري ومسلم وأخرجه ابو داود الترمذي وفي رواية للبخاري خيركم خير أمة قرني خيركم في طابل للصحابة خير أمة قرني أكثر روايات البخاري خيركم قرني على تقديل مضاف أي أهل قرني لأن القرن إذا كان هو الزمن ليس المراد به الزمن كان به الزمن ليس المراد به به الزمن حينئذ المراد به ماذا أصحابه فلخيرية هنا وصف لمن لي لأهل القرن هو الذي يحصل فيه التفاضل بينه وبين غيره خير أمة قرن لماذا للعلم والإيمان والعلم والإيمان وصف للأشخاص أنفسهم إذا لابد من من التقدير لابد من التقدير تقدير مضاف أي أهل قرن خير خير أمة قرن أي خير أمة أهل قرن وجاء في رواية أهل قرني وفي القاموس في القاموس هو على هنا هو على قرني او قرني هو على قرني بالفتح فتح القاف هو على قرني على قرني اي على سنني وعمري كالقريم كالقرين يعني من الاقتران في في السن والعمر يعني القرن المراد به ما يقترن فيه الناس في السن والعمر السن والعمر ولذلك قال هو على قرن أي على سن وعمري يعني السن متقارب والعمر متقارب والسن هو, هو العمر ثم قال صاحب القاموس وأربعون سنة يعني يطلق القرن ويراد به أربعون سنة أو عشرة أو عشرون أو ثلاثون أو خمسون أو ستون أو سبعون أو ثمانون أو مئة أو مئة وعشرون والأول أصح يعني المئة وهذا هو المشهور عند عند أهل العلم أن القرن هو ما كان مئة سنة ما كان مئة سنة قالوا بقولي <تصفيق> لقوله صلى الله عليه وسلم لغلام عيش قرنا فعاش مئة سنة إن صحه حينئذ نقول هذا فيصل في في الباب وإلا المشهور أنه مئة سنة وإن كان ذهب شيخ الإسلام نتيمي رحمه الله تعالى إلى أن الاقتران المراد به هنا ما كانوا متقاربين في العمر والزمن نحو ذلك حينئذ كل طبقة هي هي قرن إذا ذهب الكبار وجاء الصغار حينئذ ذهب القرن انتهى قد يكون ستين سنة قد يكون سبعين قد يكون مئة فلا يحد بسن معين على كل قول عش قرن فعاش مائة سنة وكل أمة هلكت فلم يبق منها أحد كل أمة هلكت ذهب قرن والوقت من الزمان هذه ذكرها صاحب القاموس بأنها تطلق ويراد بها القرن المشهور أنه مائة سنة وذهب شيخ الله سلام تيمي وقول وجيه أن المراد به ما كانوا متقاربين في السن والعمر خير أمة قرن المراد بالأمة هنا أمة الإجابة لأن أمة الدعوة إذا لم تسلم لا خير فيها أولا لا خير فيها خير أي أخير, أخير أخير أفعل تفضيل غالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر إذا خير أمة أخير أمتي وأمة أضافها إليه صلى الله عليه وسلم أمراض بها أمة الإجابة لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس فيهم خير البت من عصر فهو منفل لأنه كافر فخير الأمة قرنه صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة فالخيرية هنا خيرية إيمانية ليست خيرية في الأبدان والمال والجاهد آخرين بل لو كانت هذه الخيرية لكان المتأخرون آخر من المتقدمين لكن ليس هذا الميزان الميزان هو الشرع الميزان هو هو الامتثال قال لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة لغلبة الخير فيها وكثرة أهله وقلة الشر وأهله واعتزاز الإسلام وكثرة العلم والعلماء واشتداد الإنكار على من ابتدع كالخوارج والقدرية وغيرهم والإثبات الخيرية لا يستلزم ماذا لا يستلزم ألا تقع معصية ذلك الزمان انظر ذاك الزمان الذي جاء النص هنا وهذه حديث متواتر خير أمة قرن قرن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زمانه ومع ذلك وجد وجد النفاق الذي هو شر من من الكفر هل وجود النفاق ينفي الخيرية عن ذلك الزمان جواب لا إذا وجود النفاق لا يجعل المرء ماذا أنه يقع في شيء من اليأس في نصرة الدين ونصرة المسلمين إلى آخره وجود النفاق وجود أرباب النفاق لا يدل على ماذا على عدم وجود الخير قد تكون دولة ما أو دولة ما ويوجد فيها شيء من المنافقين أو بعض أبواق النفاق وهذا لا يلزم منه النفي الخيري عن, عن تلك البلاد إذا هذا الزمن زكاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ومع ذلك وجد فيه النفاق ووجد فيه بعض المعاصي وقع الزنا ولم يكن شائعا وقيم الحد على ما عز على غيره بل وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد ذلك السارق إلى آخرها وجود المعاصي لا يدل على انتفاء الخيرية لكنها لم تكن شائعة لم تكن ظاهرة لم يتوالى الناس عليها وإنما تقع تارة وتنتفي تارات قال ثم الذين يلونهم ثم للترتيب ثم الذين يلونهم إذن مرتبة ثانية فضل الذين يلونهم تلاه يليه بمعنى تبعه بمعنى تبعه يعني الذين يتبعونه ولذلك قال التابعون فضل الذين يلونهم يعني يتبعونهم على من بعدهم لظهور الإسلام فيه لظهور الإسلام فيه المقارنة هنا لا باعتبار من سبق وإنما باعتبار من يلحق كذلك فضل الصحابة على من على من بعدهم يأتي العصر القرن الثاني يفضلون يقارنون بمن بمن بعدهم لذلك ثم الذين يلونهم إذن التفضيل هنا باعتبار من سيأتي لا باعتبار من سبق واضح هذا ولذلك نقول فضل الذين يلونهم على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم القرن الثاني وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به وقربه من نور النبوة وما ظهر فيه من بدع وردت البدع أنكرة والسعظمة وأزيل لم يقر وكل معصية لم تقر حين يذن وجوده سواء كبدعة الخوارج القدرية والرافضة وجدوا في, بعد الصحابة في آخر عهد الصحابة قرن الثاني ومع ذلك بقي وصف الأفضلية له فهذه البدعة وإن ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم لم ولم يت... ثم الذين يلونهم هذا قرن الثانيث كذلك ثم للترتيب ثم الذين يلونهم يعني يتبعونهم أتباع التابعين وهو القرن الثالث فهو دون الأولين لكثرة ظهور البدع فيه كلما بعد الزمن عن عصر النبوة زادت البدع واشتدت الغربة لكثرة ظهور البدع فيه لكن العلماء كانوا متوافرين وقد تصدى كثير منهم لإنكانها والإسلام إذاك إذ ظاهر والجهاد قائم الجهاد قائم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة هذا شك من الراوي شك من من الراوي راوي الحديث وعمران حسيب والمشهور من الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة وليست أربعة ليست أربعة يعني قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين المذكور معنا يعني قال ماذا غير أمة قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مرتين ثم الذين يلونهم هذه الثالثة هذه مشكوك فيها ولا أصل عدمها ولا أصل عدم فالمشهور أنها،, أنها ثلاثة مشهور من الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة وسيأتي النص كذلك في حديث المسعود الآتين قال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ثم بعدا القرون الثلاثة مفضلة جاء نص ببيان بعض الصفات المتعلقة بهؤلاء القوم ثم إن بعدكم قوم ليس كل الناس ولم يكن صفة للقرن وإنما أراد أن بعض الناس وليس وصما لكلهم هذه رحمة ثم إن بعدكم قوم قوما في رواية قوما ولا إشكال فيه وفي رواية قوم وهذه في البخاري كذلك قوم بالرفع هكذا في بعض الروايات البخاني والرواية المشهورة التي شرح عليها الشرح قوم بالنصب وجوز العين رفعه بفعل محذوف تقدير يجيء قوم يجيء قوم وفي بعض الروايات يجيء قوم وفي بعضها يكون قوم لكن بدون ذكر إن بعدكم هذا بعدك يجوز وأما حملها على وجوه أخرى أنه لغة ربيعه هذا ضعيف وكذلك أن إن مثل إن بكون الضمير ضمير الشان هذا كذلك ضعيف كله ضعيف هذا أوجه في إثبات إن وأنها عاملة هذا الأوجه كل ضعيفة إنما يقال بتقدير إن لم نقل ماذا بأن الرواية غلط قد يقع هذا موجود الرواية بالرفع خطأ من الراوي والصواب قوما إن قلنا الصواب كذا لا إشكال فيه نخطئ هذه الرواية بالرفع وقد نقع عند بعض أهل الحديث أنه قد يروي بالمعنى ويكون فيه شيء من من اللحن ولذلك يوصب بعض أئمة الحديث بأنه لحان إذا سمع الحديث رواه بلسانه فيقع اللحن لكنه ليس بكثير ليس بي بالكثير إذن قوم نقول هذه صواب قوما هكذا نجزم الصواب أنه خطأ ويشهدون أي الزور ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يشهدون جملة نعتلي بقوم إذا من صفة هؤلاء القوم أنهم يشهدون يشهدون ماذا يشهدون الزور بقوله ويخونون ولا يؤتمنون وهذا شأن من إذا شهد إنما يشهد بالزور بالباطن لأنه لا يعلم وكل من شهد بشيء وهو لا يعلم فقد شهد بالزور إما علم إما جهل إذا شهد بعلم فهو الحق وإن لم يشهد بعلم فهو, فهو الزور وهو كذلك إذن يشهدون أي الزور والشهادة الإخبار عما يعلم هذا الأصل ولا يستشهدون أي لا تطلب منهم الشهادة لفسقهم أو لاستخفافهم بأمرها وعدم تحريهم الصدق لقلة دينهم وضعف إيمانهم وهذا كله أوصاف لي لهؤلاء لا يستشهدون لماذا لا تطلب منهم الشهادة لكون فاسق والفاسق لا يشهد لقلة دينه لقلته أو لكثرة كذبه وحينئذ يقول هذا لا يستشهد لا تطلب منه الشهادة فكل ما ليس بعدل لا تطلب منه لا تطلب منه الشهادة لا يستشهدون أي لا تطلب منهم الشهادة هذا المراد سين هنا للطلب أما التعليل هذا يختلف لفسقهم أو الاستخفافين بأمرها وعدم تحريهم الصنط يشهد مع كل يشهدوا معه مع كل بل بعضهم جعل وظيفة، كذلك يقف في طرف ما والذي يريد يذهب معه يشهد هذا داخل في النص لا شك أنه داخل في في النص لقلة دين مضاعف إيمانهم والذم لمن شهد بالباطل وكذلك ما شهد بالحق هذا لا كان فيه لما في بعض الألفاظ ثم يفسو فيه الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد يفش فيهم الكذب حينئذ إذا شهد يشهد بالباطل ولقرنه بالخيانة كذلك يدل على أن المراد بالشهادة هنا شهادة الزور ولا منافاة بينه وبين حديث مسلم خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها عندنا حديثان متعارضان في ظاهرهما هنا قال ذم ماذا؟ ذم هؤلاء بأنهم يشهدون ولا يستشهدون كذلك يشهدون ولا يستشهدون وجاء في رواية مسلم حديثنا خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها إذن الذي يتبرع بالشهادة مذموم أو لا على حديثنا مذموم على رواية مسلم ليس بمذموم الذي يتبرع دون أن يسأل هكذا من نفسه يعلم بالقضية فيقول أنا أشهد أنا عندي علم فيشهد حينئذ على هذا على هذا الحديث الذي معنى يكون مذموما يشهدون ولا يستشهدون وعلى حديث مسلم يكون ممدوحا خير الشهداء من هو خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها بعضهم قدم هذا الحديث وبعضهم قدم هذا الحديث والصواب الجمع متى ما أمكن الجمع بأي وجه ما حينئذ أعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما فيعمل هذا في بعض بعض الأفراد ويعمل هذا فيه في بعض آخر قالوا هذا في حقوق الله تعالى التي لا طالب لها التي لا طالب حقوق الناس هو يبحث ما يحتاج أن تأتي وتتبرع هو يعرف من الذي يشهد له من الذي لا يشهد له وأما حقوق الله تعالى هذا لا طالب لها فيحمل حينئذ خير الشهداء الذي في صحيح مسلم أنه ماذا في حق الله تعالى أو وحديثنا في حقوق الآدميين هذا وجه هذا وجه أو نقول ماذا أن نحمل هذا في حقوق الآدميين الذي لا يعلم بالشهادة يعني زيد من الناس له حق ولو شهد شاهد لقضى له القاضي لكن لا يدل أن, أن عمرا عنده شهادة فإذا جاءت برع حديث هذا يكون من التعاون على البر والتقوى إذن إما نقول في حقوق الله تعالى أو في حقوق الآدميين التي لو لم يأتي بها الشاهد لضع حق من هي له لعدم علمه بها هذا هذا وجه آخر والوجهان لا بأس من حمل الحديث عليهم إذن خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يسألها قبل أن يسألها ضم اللياء حينئذ هذا في حق الله تعالى وفي حق الآدم الذي لا يعلم به بتلك الشهادة وأما هنا لا الذي يأتي تبرع ويعلم يعلم أن هذا عنده شهادة ويأتي من عنده وهذا مذموم وقيل أن يتحملون الشهادة من غير تحمين؟ يعني لا يستشهدون لا يطلب منهم التحمين، وهذا وجه لك فيه شيء من من الضعف فلا يطلب منهم تحمل الشهادة فيشهدون بغير علم غير علم قال ويخونونه هذا وصف ثاني إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون أي يخونون من ائتمنهم ولا يؤتمنون لخيانتهم الظاهرا دمعوا بين وصفين يخونون ولا يؤتمنون يخونون من ائتمنه ولا يأتمنهم أحد لأنهم خونة كذلك الخائن لا يؤتمن ولذلك قال يخونون يخونون من من ائتمنهم ولا يؤتمنون لكونهم خمنا خوّنا فجمع بين بين الوصفين وفي دلالة على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم يخونون ولا يؤتمنون يعني صارت وصفا في كثير من من الناس أو غلبت على هؤلاء القوم والخيانة والنفاق واحد أكذ قال في المفردات الخيانة والنفاق واحد إلا أن الخيانة تقال اعتبارا بالعهد والأمانة والنفاق يقال اعتبارا بالدين ثم يتداخلان فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر هذا المراد هنا يخونون يعني يخالفون الحق بنقض العهد في السر ونقيض الخيانة الأمانة يقال خنت فلانا وخنت أمانة فلانا quent فلانا وquent أمانة فلانا والمراد في الحديث أنهم أهل خيانة وليس أهل أمانة فلا يأت منهم الناس لا يأت الناس وليس المعنى أنهم تقع منهم الخيانة بعد الاتمان حتى يقال لماذا لم يقل يأتمنون ويخونون يعني لم يجمع بينهما ذكره ابن عثيمين رحمه الله تعالى فالخيانة صارت طبيعة لهم فلخيانتهم لا يؤتمنون على كل الأوصفنا واضحة بينا لا يخونون نعم لا ويخونون بالإثبات ليس بالنفي ويخونون لكونهم غير أمنا غير أمنا ولا يؤتمنون لكونهم خوانا هما متلازمان قال في الوصف الثالث وينذرون ولا يوفون أي لا يوفون ما وجب عليهم بالنذر وهذا لا ينافي حديث النهي عن النذر وأنه لا يأتي بخير وإنما هو تأكيد لأمره سبق هذا معنا في باب ما جاء في النذر وتحذير وإنما هو تأكيد لأمره وتحذير من التهاون به بعد إيجابه فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامه وقلة إيمانه وينذرون ولا يوفون الوفاء بالنذر محمود وأما الإقدام على النذر فهو مكره حينئذ يوفون بالنذر نقول هذا مدح المدح في الوفاء لا في النذر النذر الإقدام عليه أن ينذر يقول هذا مكروه شرعا لا يستحسن من العبد أن ينذر لكن لو وقع الوفاء به محمود الوفاء به محمود وهنا قال ينذرون ولا يوفون وما أكثر الناس لا ينذرون ولا ولا يوفون يأتي ينذر بشأن يقول لا أستطيع لماذا تنذر الوصف الرابع قال ويظهر فيه مسمن، يعني المفرد ليس المراد مطلق السمن وإنما المطلق يعني الكثير والمراد بالسمن كثرة اللحم والشحم ويظهر فيهم السمن يعني المفرط هذا يدل على ماذا؟ ليس المراد السمن ذاته وإنما المراد تعاطي أسباب السمن يعني كثرة المآكل والمشارك كثرة المآكل والمشارب ويظهر فيهم السمن يعني المفرط للتوسع في المآكن والمشارب والرغبة في الدنيا ونيل شهواتها والتنعم بها والغفلة عن الدار الآخرة والعمل لها وليس المراد مطلق السمن فإنه لا يخل منه زمان ولا عيب فيه ليس به عيب لأنه ليس باختياره لكن العيب في ماذا في كثرة الأكل وكثرة الشرب هذا عيبه هنا يأتي الكمال وعم السمن هذا لا لا إشكال فيه. وفي حديث أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم قال أنس سمعت من نبيكم صلى الله عليه وسلم فما زال الشر يزيد في الأمة حتى كثرت البدع وفش الشرك وعمرت المساجد على القبور وعبدت من دون الله بل صار كثير ممن ينتسب إلى العلم يدعو إلى البدع والشرك ويبدع من ينكر ذلك قد يكفرهم ولكن لا تزال بحمد الله طائفة على الحق منصورة تقوم بها الحجة على خلقه إلى قيام الساعة مناسبة الحديث للباب فيه ذم الذين يتساهلون بالشهادة وهي نوع من اليمين شهادة نوع من, من اليمين وهذا فيه ذم للمتساهلين فيها ومناسبة الحديث للباب وفي الحديث عالم من علام نبوة صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بالشيء قبل أن يقع فوقع كما كما أخبر قوم قال يشهدون ولا يستشهدون إلى خيره وقع كثير من من ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في رواية ثم الذين يلونهم ذكر اربع ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادتهم يمينه شاهد فيه آيف الصحيح والحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى قوله هنا خير الناس قرني في الرواية السابقة حديث عمران خير أمة قرني خير أمة قرني هل فيها زيادة معنى الرواية الثانية حديث المسعود نعم خير الناس مطلقا من آدم عليه السلام أو لا من آدم عليه السلام إذا فيه زيادة فلا بد من قبولها لابد من من قبولها ذاك خاص والخاص لا ينافي العام حديث من عمران بن خاص خير أمة قرني فالحديث عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث بن مسعود أو الحديث في مسلم خير الناس قرني إذا فيه عموم ووجب قبولهم وهذا هو المراد هنا هو الصحيح الحق ماذا أن الخيرية ليست خيرية الصحابة ليست في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فحسب بل في الناس كلهم كافة في الناس كافة هذا يدل على فضلهم وهذا يؤكد أن من كفرهم فهو أولى بالكفر وأن من فسقهم فهو أولى بالكفر والفسق إذا كانوا أفضل الناس وخير الناس على جهة العموم كيف يكونوا كفارا كيف يكونوا تد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يقبله عقل وهذا هو المراد هنا إذ المراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى الناس عموما وليس للأمة فقط قال ابن عثمين رحمه الله تعالى في الخيرية القرن الأول خيرية عامة على جميع الناس وليس على هذه الأمة فقط وأما قوله في العديث السابق خير أمتي فإنه يقال إن الخيرية إذا كانت مضافة إلى عموم الناس دخلت فيه هذه الأمة يعني بالتبع إذا قيل خير الناس قرن دخلت الأمة أو لا دخلت الأمة ودخلت أمة موسى وأمة عيسى أي نجل صارت المفاضلة بين الجميع ولذلك هو فرد من أفراد العام فلا ولا ولأخذ بالعموم الداخل فيه الخاص أو وقد يقال إن معنى اللفظين واحد فإن هذه الأمة خير الأمم فإذا, كانت فإذا كان الصحابة خير قرونها لزم أن يكون خير الناس وجه آخر هذه الأمة خير الأمم حين إذن الصحابة خير هذه الأمة إذن لزم ماذا أنهم خير الناس يعني الحديث خير أمة قرني لا ينافي خير الناس قرني بل الدلالة, واحدة بل الدلالة واحدة خير الناس جاء بالمنطوق وخير أمة قرني جاء بماذا بدلالة الاتزام خير أمة قرني الصحابة والصحابة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم إذن صحابة خير خير الناس مطلقا إذن قوله هنا في هذا الحديث حديث ابن مسعود خير الناس قرن صلى الله عليه وسلم خير الناس مطلقا هكذا نطلق فصحابته صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى هذا واضح وأفضل من النقباء السبعين الذين اختارهم موسى عليه السلام بل كل نبي ومن حوله من صحابته صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهم إن كانوا يسمون صحابهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صرح في هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة بلا شفاء الصحيح قال ثم يجيء قوم يعني بعد القرون الثلاثة من صفتهم ثم يجيء قوم يجيء قوم يعكد من ذهب إليه هناك العيني ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه تسبق الشهادة يمينه ويمينه تسبق يمين شهادته هذه الجملة تحتمل الوجهين الأول أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين لقلة الثقة بهم الثقة بهم ضعيفة هل يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى يمين يحتاج له إلى, إلى يمين أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين، فتارة تسبق الشهادة وتارة تسبق اليمين. الثاني وهو أظهر أنهم لا يبالون بالشهادة، أنهم لا يبالون به بالشهادة لأن اللفظ يدل على ذلك يجيء قوم تسبق شهادته أحدهم يمين ويمين شهادته إذا لا يبال به بالشهادة هذا يدل على أنه على أنه ضعيف الإيمان، على أنه ضعيف الإيمان. الثاني وهو أظهر أنهم لا يبالون بالشهادة ولا باليمين حتى أنه يجمع بين الشهادة واليمين وكان أحدهما وكأن أحدهما يسبق الآخر يسبق الآخر ففي إشارة إلى التسارع في الشهادة واليمين لضعف الإيمان وقلة الخوف من الرحمن فيخف أمر اليمين والشهادة عنده تحملا وأداء وهذا من أعلام النبوة فإنه قد جاء الأمر كذلك ذل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا قال إبراهيم وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن الصغار قال إبراهيم النخعي أراد أن يذكر شيئا مما يتعلق بالسلف قال إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا نعلم مراده أصحاب عبد الله بن مسعود كما هي عادته في النقل عنهم كانوا يضربوننا كانوا يقولون لم يرد به الصحابة ليس الصحابية وإنما أراد به ماذا وإنما سعود وأصحابهم يضربوننا على الشهادة على ضربا غير مبرح وإنما شيء يراد به للتأديم لأنهم قالوا نحن صغار إذن شيء يسير كانوا يضربوننا على الشهادة, على الشهادة. هذا يحتمل أوجها إن شهدنا زورا، لأنه صغير قد يشهد ويكذب لا يبالي فيضرب من باب التعذيب من باب التأديب أو إذا شهدنا ولم نقم بأدائها ولم نقم بأدائها يعني لم يبالي بها لم يتحقق من المشود عليه. قال ويحتمل أن المراد بذلك ضربهم على المبادرة بالشهادة والعهد وبه فسرهم من عبد البر كما حكاه النعسيم رحمه الله تعالى يعني يبادرون ولم يطلب منهم الشهادة بادر بالشيء يعني تبرع بها فكانوا يضربون على على ذلك قال كان يضربون على على الشهادة والعهد العهد أي إذا تعاهدوا يضربونهم على الوفاء بالعهد بأن ماذا يوفي كما سيت الباب الآلات وأوفوا بعهد الله فإذا عاهدوا وجب الوفاء لكن هؤلاء صغار فيحتاجون إلى ماذا يحتاجون إلى تربية إلى تأديم وكانوا يضربون على, على ذلك ولذا قالوا نحن صغار جملة حالية والمراد بالضرب هنا للتأديم الحاصل أنهم يضربونهم على ذلك لألا يعتادوا إلزاما أنفسهم بالعهود لما يلزم الحالف من الوفاء وكذا الشهادة لألا يسهل عليهم أمرها وليس بذلك إلا التأديم ولا يدل على جواز قبول شهادة من الصبي لأن المراد هنا ماذا المراد هنا تأديم والصغير قد يتبرع بالشهادة قد يشهد زورا لا يبالي حيث نقول يضرب من باب التأديم ولا يلزم من ذلك أن شهادة الصغير تكون مقبولة مناسبة الحديث للباب فيه التحذير من التساهل باليمين والشهادة قال المصنف رحمه تعالى فيه مساء فيه فيه مساء الأولى الوصية بحفظ الأيمان وصية ومن الذي أوصى الله عز وجل وحفظ أيمانك هذه يبقى وصية, وصية. لقول تعالى وحفظ أيمانك ومعناها لا تحلفوا أو لا تحنثوا أو لا تتركوها بغير تكفير وهذه المعاني الثلاثة كلها مرادة هنا إذا الوصية بحفظ الأيمان وحفظها ابتداء ووسطا وانتهاء على الوجه الذي مر معنا ثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة منحقة للبركة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة إلى آخره فإنه إذا حلف أخذت منه السلعة ولكن تمحق بركتها وحينئذ لا خيرة لا خير فيها ثالثة الساله الثالثة قال الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري هنا اليمين والذم ليس في البائع فحسب وإنما كذلك في في المشتري البائع قد يكون مشتريا لكن المشتري قد لا يكون بائعا كذلك البائع قد يكون مشتريا يشتري البضاعة الموزعة الذي قد يأتي باليمين لكن المشتري قد يكون بائعا قد لا لا يكون إذا الوعيد الشديد في من لم في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه وهو كذلك من الثلاثة أي أنه من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم لهم عذاب عليم هذه عقوبة شديدة الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي قاعدة فعل الذنب مع الداعي أخف من فعل الذنب مع عدم الداعي ولذلك قال بعض الذنب الصغير قد يكون كبيرا والكبير قد يكون صغيرا ذكر ابن قيم ذلك في المدال التوسع في شرحه قد يأتي الإنسان كبيرة من الكبائر لكن عنده من الخوف والإناب والجزع والخوف أن يقبض على معصيته وقد ينوي التوبة بعد إلى خيره يقوم بقلب معاني جليلة عظيمة لكنه لضعفه يتلبس هذا في حقه قد يقال بأن الكبيرة تكون صغيرة وقد يأتي ذاك صغيرة ولا يبالي ويجهر بها أمام الناس وكأنه وكأنه وليس في قلبه أدنى ما يستشعر بأنه قد تلبس بمعصية كأنه يشرب الماء الزلال هذا المعنى الذي يقوم بالقلب قد يجعل الصغيرة كبيرة قد يجعله صغيرة كبيرة ولذلك قال بعضهم لا فرق بين الصغيرة الكبيرة أنكر وجود الصغير قال كلها كبائل لأنه سيقوم بقلبه مثل ذلك المراد هنا ماذا أن ثم فرقا بين الداعي إلى المعصية وعند عدم الداعي لا إلى المعصية وهذا في الآصل وقد يختلفان. قال هنا التنبيه على أن الذنب يعظم. يعني باعتبار ذاته وباعتبار ما يترتب عليه باعتبار ذاته كيف بأن يكون ذنبا صغيرا يتحول إلى كبيرة إذا باعتبار ذاته فيكون في حقه كبيرة من من الكبائر لأن الذنب ليس مرد به شيء ظاهر تلبس به وإنما هو مركب من شيئين مثلا نقع في سرقة وما يقوم بالقلب ليس هو فعل ظاهر فقط وإنما ما يقوم به بالقلب ولذلك قد يكون ماذا قد يعتقد إباحة المحرم ويفعله هذا يكفر إذن تلبس به بظاهره ما أخرجه من الملة ومعتقاده بالقلب وقد يعتقد أنه محرم وعلى التفصيل الذي ذكرناه إذن يعظم هذا باعتبار باعتبار ذاته بيكون الصغير كبير وباعتبار العقوبة المترتبة عليه يعظم مع قلة الداعي أي لقوله أشيمة زانم وعائل مستكبر فإنهما لا داعي لهما إلى المعصية فعظمت عقوبتهما بخلاف الشاب إذا زنى مثلا الشاب إذا زنى وافق طبعهم وأما الكبير السن لم يوافق طبعهم إذن دل هذا على أن الجبلة أثرت فيه وهو الشاب وهذا إنما هو حبه لهذه المعصية فتلبس بها والغني إذا تكبر هذا له داعي أو لا؟ له داعي وجد مع كونه محرمًا لكن نقول وجود الداعي يخففه وجود الداعي يخفف العقوبة أما عند انتفاء الداعي نقول هذا يترتب عليه ماذا عظم العقوبة كما في حديث سلمان خامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون لع لا يطلب منهم الحلف لا يطلب منهم الحلف لقوله تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته ولكن هذا ليس على إطلاقه لأنه قال ماذا ذم الذين يحلفون ولا يستحلف النبي صلى الله عليه وسلم حلف ابتداء أولا النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه وفي القرآن فهنا نقول قول ذم الذين يحلفون هذا ليس على إطلاقه ليس على على إطلاق وإنما أراد المصنفون ما ما جاء في الأحاديث السابقة لم يستحضر المسائل كلها التي تتعلق بالحالف بالحلف نقول هذا ليس على إطلاقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ولم يسحلف يعني لم يطلب منه الحلف في مواضع عديدة بل أمره الله تعالى أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن دون أن يسحلف ويستنبئونك حقه قل إي وربي هذا حلف أو لا وربي وهو القسم إذن أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الله تعالى بذلك زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي. الواوة القسم أمره الله تعالى بذلك قل بلى ورب قل وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى ورب إذن ثلاثة مواضح أمره الله تعالى أن يحلف وهل استحلفه أحد الجواب لا إذن ذموا الذين يحلفون ولا يستحلفون ليس على على إطلاقه وعليه فالحلف لحاجة أو مصلحة لا محذور فيه البت. لا محذور فيه البتة بل جاء العفو عماذا. عن لغو اليمين لأن الأصل فيه ماذا الإباحة لا يؤاخذكم الله باللغو فيه أيمانك والله والله الذي يعتري اللساء كونه لا يؤاخذ باللغو في اليمين دليل على ماذا على أنه لو حلف ابتداء لا يشكال فيه وهو كذلك ولأصل الجواز وقد يكون مندوبا كما حلف صلى الله عليه وسلم في قصة مخزومية حيث قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لقطعته يده سادسة ثنأه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعده ثلاثة أو الأربعة يعني كأنه أشار إلى ماذا إلى أن الشك من عمران يرجح الرابع وعلى أن ما جاء في زيادة من مسعود ثم الذين يلونهم مرابعة بأنها ثابتة بأنها ثابتة قد قال به بعضها العلم لكن الصواب أو المشهور أن القرون المفضلة ثلاثة قرون المفضلة ثلاثة ولذلك الرابع هذا فيه من البدع ما ليس كسابقه كما في حديث عمران في الثلاثة وحديث المسعود في الأربعة ولا على حثها ولا على على حذفها. ولذلك الظهر أنها زائدة في نسخ كتاب التوحيد وكان الشراح لا يذكرونها هذا يدل على أن المصنف عنها قل من الروايات من يذكره رواية المسعود يعني. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذه المسألة من المصنف يدل على ماذا؟ على أنه كتبها وأرادها هي موجودة في بعض ال لكن الصوب إسقاطها والظهر أنها تثبت في نسخ كتاب التوحيد ثناؤه صلى الله عليه وسلم على قرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم يعني ما يحدث بعدها مما يخالف الشرع لأنه قال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ثم قال ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته إذا بين أن سيقع بعد هذا القرن ثلاثة شيء مما ذكره وليس محصورا في هذه المذكورات ولذلك جاءنا من مسائل الجاهلية ما قد يكون من تشبى بقوم فهو منهم يدل على أن ثم ما سيقل تتبعون السنة من كان قبلكم فليس محصورا في هذه المذكورات أنه سيقع بعد القرون فضل ما ذكر فحسب لا وإنما كل ما فعله من سبق من اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم ستفعل هذه الأمة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموهم سابعة, سابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون لقوله يشهدون ولا يستشهدون نص السامع وهذا إذا لم يُحترِ إلى شهادتهم وإلا فقد ورد مدح ذلك كما مر معنا تفصيل الشهداء الثامن كون السلفي يضربون الصغار على شهادة والعهد لألا يتساهل بها كما قال إبراهيم النخعي أنه كانوا يضربونهم ضرب تعديب لألا ق ماذا تساهل في الشهادة والعهد يعني يضربون كما يضربون على على الصلاة على على الصلاة. هذه مسألة وقع فيها نزاع بين العلم ومر معنا لعله ذكره هل يضرب الصغير على شيء غير الصلاة بعضهم قاس على الصلاة لأن النص جاء في الضرب كذلك فضربوهم لعشر حينئذ هل يضرب على ترك الصيام على ترك لو كان في ماله زكاة هل يضرب أو لا يضرب قيل بالقياس لأن العلم مدرك وهو ماذا وهو التأديم فإنئذ كل ما فيه تأديم فالحكم ينسحب ولذلك يضربه على الشهادة والعهد والصواب أن الضرب إنما هو مخصص به بالصلاة للفارق بين الصلاة وغيرها الصلاة تاركها كافر مرتد عن الإسلام بإجماع الصحابة على ذلك وأما ما عدا فلا فلما ظهر الفرق حينئذ لا يمكن القياس البته فشأن الصلاة عظيم فلا مانع أن يضرب الصغير من أجل أن يعتادها حينيذ نقول لكونه لو اعتاد تركها سيتركها إذا سيرب على ماذا؟ على أن ينشأ كافرا وهذا يدل على ماذا؟ على أن الضرب هنا المراد به التعديم لخصوص الصلاة وليس لكونه عبادة فحسب وإلا لو كان كذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربهم على ترك الصيام وعلى الحج وعلى الصدق وعلى ترك الصدق وفعل الكذب إلى أخير لكن ما نقل وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بما ذكر لما ذكره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين